بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى. تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أناذر الناس وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قدم صدق عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِيمٌ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصانحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل آيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وضمأنوا بها والذين هم عناياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجر الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمقون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 ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تأمنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال قال الذين لا يرجون لقاءنات بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن مِنْ من تلقاء نفسي لنتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تنوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون فَمَا نَظْلِمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَ لَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ أُلَهُنَّبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عما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 أحيط بهم دعم الله مخلصين له الدين لئن جئتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجههم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبعكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولنعام حتى إذا أخذوا وقالت الارض زخرفها وظن أهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بلمس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أصحاب الْجَنَّةِ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 فَفَزَيْنَا بينهُم وقال شركاؤهم ما كنتم تؤمنون إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنتم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 قولا فلا تتقون فذانكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون كذلك حطت كلمات ربك على النذين فسقوا انهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدا خلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان ذات فكون قل هل من شركائكم من يهدي الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثره إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفتنى من دون الله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 ما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفعات تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفعات تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كعلم يلبثوا إلا ساعة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 قل رأيتم إن تاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع منتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قلي وربي إنه لحق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 وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما, في وشفاء لما في الصدور وهدى لما في الصدور ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل رأيتم ما أزر الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله عذن لكم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 وما تَكُونُ في شعنو وما تكلون منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهود نث في فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب المبين ألا إن عني الله لا خوف عليهم ولا هم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 لله ما في السماوات وما في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا ان يتبعون الا الظن وإنهم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذا الله ولدا سبحانه هو الغني ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله إن كذب لا يفنحون متاعهم في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبع نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا عن الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاف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 في وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون اوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم فَلَمَّا الْتَقَىٰ قَالَتْ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِالسِّحْرِ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ وَيُحِبُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَهَا الْمُجْرِمُونَ فَمَا آمَنَ لموسى إِلَّا ذرية مِنْ قومه على خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَن أَنَامُ أَن يفتنهم وإن فرعون في اللر وان انه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم ان كنتم آمنتم بالله فعلي توكلوا ان كنتم فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فدنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ قومكما بمصر بيوتا بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إننا انك آتيت فرعون وملعه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على اموالهم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليهم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأد تبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا أدركوا الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين الا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم وننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وَلَقَدْ بَوَّعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَوَّى صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا حتى حَتَّى جَاعَهُمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ يَقُضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَنِفُونَ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مما